ل تُبلََّ فِي أَموالِكُم وَأَنفُوسِكُمْ وَلا تَسْمَعُ وَلا تَسْمَع مِنَ الذيذينَ أُوتُ الْكِتابَ مِنْ قَبلِكُم وَمِنَ الذيينَ أَشَْكُ وَمِنَ الذيينَ أَشَْكُ أَذًا كَثير وَإِن فَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَهُمْ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 وَلَهُم عذاابٌ ألم وَلِلههِ مُنْكُ السَّماواتِ والأَرض واللَّهُ على كلُِّ شيءَئ قَدير إِ فِي خَللقِ السَّماواتِ والْأَرْرضِ وَختلَ فيِي الليْلِ وََّهَار ل آياتِ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 فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان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 على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا أضيع عمل عاملين مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَوَبِقًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ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 حْل الْكتَابِلَ مَْ يُؤمِنُ بالِاللَّهِ وَمَااءُزِلَ إلَْكُم وَمَا أُزِلَ إلَهِم وَمَا أُزِلَ إلَهِمْ خَاشعينَ للِلهِ لاَا يَشْتَرونَ بِآياتاتِ الله ثمَمَنًَا قَللَ أُلائِكَ لَهُم أَجرُهُمْ عن دَرَبِّهِم